فأشغله بنفسه وسلط عليه من هو أقوى منه ودمر كيده يا حي يا قيوم اللهم أقم علم الجهاد وانصر عبادك المؤمنين اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا دعاة حق وأنصار فضيلة وانصر إمام المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم إننا نسألك بأسمائك وصفاتك أن ترزق المؤمنين في كل مكان أن ترزق المسلمين في كل مكان الإخلاص لك في العمل والجهاد في سبيلك وتحكيم شريعتك ونبذ القوارين التي ما أنزلت بها من سلطان اللهم إني أسألك إننا نسألك جميعا بأسمائك وصفاتك أن تظل أمة الإسلام بضل التوحيد الوارف وأن ترحم برحمتك التي وسعت كل شيء وأن تنزل عليها غيث الأمن والإيمان وغيث السماء يا رب العباد يا أكرم من الرجي يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين يا رب العباد أجمعين إلهنا ومولانا نحن في موقف عظيم دعوتنا فلب هي عملنا وتبع ليلة لك أنت الرحيم اللهم يا مولانا يا كريم اجعلنا ممن تباهي بهم الملايكة وارحمنا برحمتك ومن علينا بالنصر والتعيد وعرنا في القريب العاجل وأسمعنا في القريب العاجل وذلة متتابعة لأعدائنا ونصرا وتمكينا لإخواننا اللهم أذل اليهود وأعملنا من طلاب الخفر والالحاد من الشيوعيين والاشتراكيين والوثنيين من النصارى وغيرهم يا رب العالمين اللهم اني نسالك برحمتك نسألك رحمتك واحسانك وعفوك وامتنانك يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تحجب عنا فضلك بسوء عملنا اللهم لا ترد دعائنا بسيء عملنا يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأنك أنت الكريم الواحد أن تتوب علينا وتتقبل منا حجنا وتغفر ذروبنا وتعيدنا إلى أوطارنا بعزةٍ والسعادة مكفرةٌ سيئاتنا مغضورةٌ ذنوبنا يا حي يا قيوم عباد الله إن الله سبحانه أمر بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم محمدٍ صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها عشراء اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وخليلك ورسولك محمد ورض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى اللهم عنا معهم بعضك وكرمك وإحسانك أكرم أكرمين عباد الله إن الله أعمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاتعظوا ما تربكم واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون